لو كان قام ميلما جاب وسط ما ذنب طلب للجمال التولعات من شاب لمن ولع ماثم قلبي من جمال تولع انت الذي فكت الغمان في نفسه لتدلل وتتملح ما آبد قلب في الجماء لتولع أنت الذي صغت الغواني فتنة وتسوتهن تذللا وتذلعا دلعا ووهمتني قلبك وحبًا مرغوبًا وأملت طربي أيتو بيدي عا يا رب عفواك فأن لي قلب بحب الباب اريد ان انقضي الى الحضور وقهرنا وكغمنا وانضرعانا قد تعالي لَمْ أَحْبَطْ قَصْدِي مَا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 اشرف هواك فكلنا عشاقو لا تظلم من فعلتك تتران شؤن Bye-bye. tububbu lati wala akhbarukum tubwa wa wala tunnikum afla في أي أرض خيم وأسراء والله والله والله والله ما اخترت بفرارك ولكن فجمت علي بذلك الأيام Thank you. في اي عرض قيم وقام